لقبول الأعمال الصالحه وقد قلنا بان الله ليس بظالم للعبيد اذا الاعمال الصالحه التي كانت من الكف كبر الوالدين كاحسان للغير كغاثه الملهوف كصدق على المفتدين نعم ف يعني هل هذه تهدر والله تعالى وما رب وما كان ربك قال الله تعالى وما ربك بظالم من العبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يدغص صال برا فالأصل في هذا نقول بالنظر على يعطيه الحسنة رزقا في الدنيا حتى يأتي في الآخرة لا يسأل عنها وليس له عند الله من شيء فهو يعطيه بالحسنة الرزق في الدنيا والمؤمن يعطيه بالحسنة الرزق في الدنيا مع السوء ثبوت السواب في الآخرة مع ثبوت الثواب في الآخرة قال وهو مؤمن وبذلك قال الله جعله ما من عم أن تقبل منه ونفقصهم إلا أنهم كفروا بالله عبر ظل تعلم العامل صالحة من ذاك الأنثى ومؤمنون فلنرحي أنه حياة طيبة أنت نعم لما غدتي أمس أنت غدتي أمس قبل ثلاثة أيام قبلها لما غدتي ما اعتدنا أن تقصري وهذا التقصير غير مرضي أقبل العظيم الأمادد لا يعتذرون لا, لا, لا نحمل الأمال على العز لكن فامحونا لماذا تغيبتي السؤال واضح لماذا تغيبتي أنا أريد الإجابة صراحة تصريحا كذا لماذا تغيبتي نكمل بعدما تكتبها قال, قال, قال فمن يعمل من الصالحات ومؤمن فلا كفران لسعي وإن له كاتبون قلنا بأنه لابد من الإيمان للعمل الصالح حتى يقبل وإلا كل عمل صالح عمله أهل الكفر قال الله عنه وقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه أباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة عام جزعان قال ليس له شيء يوم الدين إنه لم يقل يوما رب يصلي خطيئتي يوم الدين قال وإن له كاتبون كما قال الله كما في سعود الكهف قالوا الأيات قبلها قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادل صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ويجد ما عمل حاضرا ولا يظم ربك أحدا الله وبركاته قال يعمل من الصالحات ومؤمنون فلا كفران لسعين وإن له لكاتبون فكن سعين مكتوب عند الله تلك لا يضيع ففيه تبأنينة القلب للمؤمنين بأن الله جعل لا يذهب أعمالهم باء منثورة بل يسبتها ويزقيلها ويجعلها تتنام كما قال اذا تصدق احدكم بصدقه بيمينه فانها تقع في يمين الرحمن حتى يرضيها له فتكون مثل الجبال حتى يرضيها له فتكون مثل الجبال وابن من الصالحات وهو مؤمن فلك جزاء نسعيد له كاتبون وقلنا بأن الله أحصى كل شيء وكتب كل شيء صغير وكبير وتخيف وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قرية التي اختلف فيها العلماء على القولين القول أبب معنى واجب أنها بلغة الحبشة حرام على قرية اهلكناها أنزه أمر الدنيا عندها أن تعود للدنيا هذا معنى المعينة حرام يعني واجب بلغة الحبشة فإنها حراما لا أرى الدهر باكية على شجوه إلا بكيت على عمري أي واجب والثاني حرام على القرية أسيد وعزم كما قال سعيد أبن, أبن, ابن جبيل والمعنى حتم من الله على قرية يعني أهل, أهل قرية أنه إذا أهلكهم أن لا يعود المعنى هذا ليس هذا ليس جوابا هذا اشكالا هذا ليس جوابا هذا هذا اشكال هذا الآن الآن لم تبين شيئا انت الان تشكل وكان هذا سؤال ليس بجواب انا اريد جوابا واضحا لو سمحت لماذا تغيبت هذا سؤال يسير دائما السؤال اليسير من الحكمة أن يجب عليه باجابه سيره آه. اذا قلنا بانها بمعنى واجب او بمعنى انها حتم لازم إذا اهلك قريه الا تعود فيكون المعنى هنا في الايه واجب على كل قريه واجب على قريه اهلكناها انهم لا يثوبون وهذا راه اكثر ما استنفس والثاني واجب على كل قريتين يعني على القريتين انها اذا هلكت لا ترجع الى الدنيا الرجل عما أفدت ثلاث مرات هنا هذا لن يصح لن أمرر هذا مرورا هكذا حتى ولو كان الكربو إذا أتى على الإنسان ما يمنعه من السهد بل يزيده إصرانا على ما هو لا بد ان اراجعك يا استاذ رجاءا تسمح لي ان اراجعك يا استاذ وهذا صار واجبا علي شرعا فقط ان في دائره شرع لا بد ان تكون موصوله لا بد ان اراجعك يا استاذ سامح وديوبا الان لا بد من مراجعتك انا فقط احافظ على على من اعلم ان الله على قد اصطفى له شيئا فلا يضيع بسبب او بغير سبب أنه محافظة على شيء لا يضيع يصلى الله أمرك يا معك أبنى الصفار إن شاء الله عمثا في قولي وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون المعنى هنا العلماء قالوا قلنا بأنها واجب أو حتم لازم يبقى واجب على قرية أهلكناها أنهم لا يتوبون ما معنى ذلك؟ معنى أن الله جعل إذا قدر لها فحرام على قرية واجب ما معنى ذلك أن الله إذا قدر لها وكتبها <تصفيق> وكتب الله جل في, علا في الأزل عندما خلق القلم وقال له اكتب قال اكتب قال اكتب هو كائنه لا يوم القيامة فكتب أنه من الأشقياء إذن حرام عليهم التوبة وهذا قريب من الذهن في قول النفس السلام إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وإن كتب الله أنه لا يدع بدعته إذن فقد حجز عنه التوبة فالمعنى هنا حرام على قرية إن أنهم بعدما أسأوا وعازوا في الأرض فسادا وتجرأوا وتعدوا الحدود فإن الله جعل لا يتوب عليهم حرام على قرية واجب, واجب على قرية أن الله كتب في الأجل أنها من الهاركين أن تتوب عن فعلت بل يجرهم الله جل في علاء إلى أن يختم لهم بهذه الأعمال إلى أن يختم الله لهم بهذه الأعمال ويقول أن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه فإنه يأوي بها في النار سبعين خالفا <تصفيق> والمعنى الثاني وادب عليها أنها إذا هلكت أو إذا هلكتها ترجع إلى الدنيا فهذا القول أيضا راه فكادة وجاء عن ابن عباس هنا المعنى أن إذا ألكت لا ترجع للدنيا الدنيا ألكت لا ترجع الدنيا ولذلك الله تعالى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر بن عبد الله رضي الله عنه قال إن الله أكلم أباك كفاحا إن الله أكلم أباك كفاحا قال قال تمنى قال ان ارجع على الدنيا فاخترب بي سببي تلمع عليه انما لا يريد شيئا تركه الغلط المقصود أننا المعاني إذا قدر الله لهم أنهم من الهادكين في الأسل لا يتوبون حرم عليهم التوبة أوجب أن لا يتوبون والثاني إذا أهلكهم لا يرجعون للدنيا ولا يستعتبون وقد قيل معنا آخر وهو في قول الله ذلك على يعمل الصلاحات وهو مؤمن في الكبران السعيم وإن له كاتبون قال وحرام على قرية أهلكناه أنهم لا يرجعون المعنى إذا قبل أعمال المؤمنين فإنه لا يقبل أعمال كافرين لذلك لا يوفقون للتوبة ولا يقبلون لا يوفقون للتوبة ولا, ولا يقبلون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت دا اذا فتحت يدود ومقدود وهم من كل حدب يمسك يمسلون حتى اذا فتحت يدود ومقدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال قال ايقودوا اصحاب الحجرات اي مشرك قد اقترب او قال وين العرب مشرك قد اقترب فتحت بسد هكذا واشار باصبعي سبحانه صلى الله عليه وسلم ابي وامي ففي قولي حتى اذا فتحت ادود ومقدود فان تطورت احاديث كثيره جدا جاءت وقلوا لم تصح عن اديد ممدود صحيح ان اديد ممدود فهو اخرجهم الله من الفعلان لا يد لا احد به لا قوه ولا احتمال لاحد به بحال احوان فان وإنهم قوم يخرجون يهلكون أي أحد فإنهم لا تكون أغدر ولا يبس يمرون على بحير الطبرية إن هنا آخرهم يمر يقول هنا كانت بحير وأولهم ينسف البحير ما تركوا زرعا إلا أكلوه ما ت... يعني ك... هم فساد على كل أحد ولا ولا قوة لأحد بهم حتى أنه جعل فتنهم لأنهم ينقون أن الشاب إلى السماء ترجع عليهم مخطبة بالدماء يقولون طب أهلكنا أهل الأرض وخطرنا السماء سيقول الله تعالى حتى إذا فتح فتح يعني فتح السد وهؤلاء كما وصبون نفسنا في كل يوم هم يعني يعملون الهد الهدد الهد الهد في السد ويقولون غدا سنخرج على هؤلاء فيرجع هنا فيكون السد على ما وعليه فعلى السد الذي بناه منذ القرنين حتى اذا بلغ بين السنين خ... حتى... حتى, خ... آ... حتى اذا بلغ بين اثنين حتى اذا بلغ بين السدين وردا من دوني مقام ان لاك دون ابقون قولا قال هذا القرنين ان يوجد ملوك في الارض فانجع على فرجا على بيننا وبينهم صدق قال ما مكنني فيه ربي خايف فاعينوني بقوه اجعل بينكم و بينهم رمدا ادني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين قال فخو حتى اذا جعله نارا قال اتوني يفرغ علي قطرا لهذا السد الذي صرعه ذو القرنين بحكمة من الله ذلك الفعلان لا يرجعون ولا يخرجون على, على بني البشر وهم من بني البشر أيضا إلا بانهيار السد وانهيار السد لا يكون إلا بتذكرهم في آخر مرة أن يقولوا إن شاء الله غدا نخرج على بنيها فيأتونه فيجدونه كما كان وأيضا فتحة يعني مقلود قرئة قراءة نعمل فتحة بالتجديد فتحة والمقصود ذلك الرد وهذه معناها جميع جوانب يعني فتحة يعني جميع جوانب ولذلك أنهم يخرجونها من كل جانب فيكون ردما عظيما من كل جانب يخرجونها من كل جانب ينسلونها من كل جانب فرزاك شوف الوصف قال حتى إذا فتحت فتحت يأدود ومأدود وهم من كل حدب وهم من كل حدب ينسلون ينسلون يسرعون ومن كل حدب هذه يعني تأتي على سؤالك يا نعيم الأساس كما قلنا من كل جالب من الجنبات حتى إذا فتحت حتى إذا فتحت يوجد مأجود ومن كل حدب ينسلون ويوجد مأجود لا يستطيع أحدهم مجابعة حتى الذين قتلوا الفجال لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا فإنهم يكونون قد قاتلوا الروم بعد الصرح الامن دابطه المختار العظيمه هي لماجدون هذه او التي تكون بين بين هوين في عندما يغدرون اتونا تحت تحتيتنا 10 تحتيتنا تحت كل رايه 10000 يقاتلونهم حتى اسوار بعدها هل تجازي ذاريهم وهذه العيسى بن وريم السلام وإذا سمع به بجال ينمع كما ينمع الملح في الماء اجا طيب فيكونون في جبل الطور يرفع ايس عليه السلام يدعي فيدعو فادعوا وادعونا ويهلككم الله جل في علاه ويهلككم الله جل, جل في علاه حتى اذا فتحت اددود و هم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق يعني يوم القيامه واهواله وما سطره الله في كتابه see find by the studies and the are a lot and that not depend أحصى الله كل شيء كتابة قال رسولنا لديهم يكتبون سنة الله لا تبديل لها ولا تغيير إذا صار الغيب شهادة فلا ينفع الإيمان إذا صار الغيب شهادة فلا ينفع الإيمان بركن الإيمان هو الإيمان بالغيب لكن انا ما ينفع لا بد ففي مراجعة شرعية معك لا بد مراجعة شرعا لأمور تكفل أنا برؤيتها شرعا لكن أقول أقول شيئا هذا أيضا ولو كان هذا اختبار من الله جلال فعلا ما يزعم أحد دعما إلا ويختبره الله فيه لأن الله ما يريد من الناس إلا النقاوة ما يريد النخالة ما يريد إلا النقاوة ده که بوده نورجا ان وين كنتم في المكانه دي على بمكانات الناس وان كنتم تحطوا رحالهم عند الله العظيمه لكن اكثر مما يتصوروا الانسان لا سيما كان مكرا وهذا المكر يكون على على زي لباس الشر وهذا ليس لأي أحد يعرفه يعني ما أحد يستطيع أن يلمحه إلا من رزقه الله فراسة ليرى ما وراء سطار فلابد من المراجعة حتما ولا أسمح بغيرها قلته ان كنت حتامر الصوت الان كيف؟ الصوت الان كيف طيب هي تقطع الآن كيف لابد تراجعيني شرعا هكذا لو كان كربان كما تقول ما جعله الله جل في علاء إلا, إلا إختبارا ما من أحد يزعمه زعما إلا ولابد أن يختبر والأمر الثاني الشيطان لا بد أن يحسد الإنسان على ما فيه من خير لا سيما إذا أقبل بجمعيته وكلية وكليات قلبه لله الله يزرع له من يجعله يهتز به وله في ذلك حكم ولابد من المراجعة شرعا هذا ما صح بهذه الطريقة غير أن التقاعص ليس فيه ثمت يعني عذر نستطيع الله للفعلاء أن يثبت الجميع على كل هذا الطيس ونستطيع الله للفعلاء أن لا يعني يوفق يدا تريد ان توقف خيرا انت ان تستطيع فتوقف الخير اللهم امين يا رب العالمين <تصفيق> ابقى دور مكنون لا لا بعد الدروس ما تنسى لن نازل لك الان بعد درس الفقه لو في اسئله تفضل